يقول البعض إن الدخان ليس من الأكل ولا من الشرب فهل شربه في رمضان يبطل الصيام شرب الدخان يبطل الصوم لأن فيه إعطاء النفس ما تشتهيه مما يدخل الجوف من منفذ مفتوح فهو كالأكل والشرب والصوم كف عن كل المشتهيات بمثل هذه الصورة والحنفية قالوا إن مما يبطل الصوم فناول ما ليس فيه غذاء أو في معنى الغذاء كما قال الشافعية بذلك في فقه المذاهب وعليه فشرب الدخان يبطل الصوم والله أعلم.